موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه أن يكون و قريبا وَأَنْجَيْنَا موسوعه َُ ى ُ النابلسي للعلوم َ ن ا ل ا س ل ا ِ ي َ إِنَّ ذَلِكَ تركتك هو تعزيز وحي